إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أعبر القدم إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت القدم عن ويهتف خاطري وفمي لك الحمد اتهلت به لما أوليت من نعمي ألبي طامعا وجلا ويهتف خاطري وفمي لك الحمد اتهلت به لما أوليت من نعمي ضيوفك بالحما نزلت بخير خير الاشهر الحرمي وجئتك في ركائبهم الى برد المتع بضم برد المتع بضم